وَلَك الْعْوَابُ آ مَن قَُّمتُ مِنوا وَلكٍ قُلُ لم تؤمنوا ولكن قلوا أَسْتَمنَا وَلَم مَا يَْخُلِل مَانُ فِي قُلوبِكُمْ وَإِن تُط اللله وَرسُولكُ لَا يَلِدكُم مِنْ مالِكُم شَي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ تَعَالَوْا الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لليم إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات ولو والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قال فالعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد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 وَنَدَّلنا مِنَ السَّم غ أَمْ مُضَكًَا فَأَن بَدْْناَا بِجَ النَّاتُ وَحَبدَ العف وَنُ نَّخلَذَا سِقاتِله فَع النَّبيدُ لِزقًا لِْعبد وَحْيَينَا بِه بَدَةَم كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لول بل هم في لبس خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز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 من هاك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدينا عديد القيا في جهنم فكل لك الثار عنيدا من ناعم الخير معتد مريب الذي الذي جعل مع الله إله ناخر فألقياه في العذاب الشديد